والآن مع الشريط الثامن والثمانين بعد المئة على واحد هو يقول هكذا لا هذا كلام غير سليم الطائفة موزعة في البلاد الإسلامية وليست محصورة في إقليم واحد منها لكن الواقع أن بلاد الشام لها حصة الأسد من هذه المنقبة فقد جاء في صحيح البخاري في حديث معاوية ابن أبي سفيان لما روا هذا الحديث لا تزال طائفة من أمة إلى آخره قال معاوية وهذا معاذ بن جبل يقول هم في الشام وهناك حديث صريحه في ذلك وفي أكناف بيت المقدس والتاريخ الإسلامي يشهد بأن آآل الحديث إلى قرون متأخرة ik in een ficherv, ik heb een manager die een visioen heeft. Ik heb een visioen die een visioen heeft. Ik heb een visioen die een visioen heeft. Ik heb een visioen die een visioen heeft. die een visioen heeft. zijn in أنا ما عندي خلاف لكن هذا يخالف كلامك. تفضل على الله نعم ظور بالحجه والقوة فيها وإذا واتاهم الزمن. فيكونون أيضاً منتصرين في القتال أيضاً يصدهم أما هم فيه يعني لا يهمهم مخالفة من خالفهم لا يرتدون عن عقيدتهم مسايره منهم للجماهير الذين يحيطون بهم يثبتون على العقيدة لا تأخذهم في الله نومة دائمة وإياك الله أحفظه وعليكم الصلاة والطبرة شاتر أن تضطر على المرأة المسلمة إلا الوجه والكثفين وهل هذا ممكن؟ طبعا فالطلاعي لا ما يصير غير كذا لكن نحن نقصد أن دخول البيت دو مجرد دخول خدامة يعني أبغى استقديمها من برا أنا أعرف بارك الله فيك هذه الخدامة يمكن أن لا تطلع على الزوجة على ربة الدار يعني هل تظل المرأة في بيتها كما لو كان هناك رجل غريب عنها هذا لا يمكن عادة يعني هل تظل محتجبة عنها نحوة الوجه مكشوف وجه مخشوه لكن بعد الجسم واضطر أما الوجه والكفين لكنها نعرف النساء في بيوتهن حرار مم. عندها غرفة نوم الخانة ما تدخل على خدامة حينما نسأل إذا كانت محرمة مرة, مره, مره واحدة لا أنا بقول إذا كانت المرأة هذه الأجنبية لا تطلع على ربة الدار إلا على قرص الوجه فيجوز فيجوز بسم الله إخوة الإيمان والآن مع جلسة ثانية هذا في, في لكن أنا لم أقب على إستاذي لا أدري إذا كان صحيحا أو ضعيفا لكن انظر إلى كلامه فهو جميل جدا. يقول من ابتدع في الاسلام بدعتا حسنته وبدعته راحه فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خال من من في الإسلام بدعه يراها حسنه فقد زعم ان محمد صلى الله عليه وسلم كان الرساله اقرا قول الله تبارك وتعالى al-Yum a-kmantu lekum mina-kum wa-tmantu aliyum niyati wa-radiyatu lehun islam dina. Qaal ama lem ykun Yum a-zin la ykun Yum dina. Qaal wa-la yasluhu min al-shahid wa-la yasluhu aakhir hadi al-umma illa bima saluhu bi-awwalu. F-bimada saluhu. أول هذه الأمة بالعلم أو بالجهد بالعلم، فمن العلم أن تعرف الصحيح الضعيف، وبخاصة ما يتعلق بالشرع بالإسلام للرسول الإسلام عليه الصلاة والسلام، فإذا كنت تعلم خلاصا ضعف الأثر وبيانه أكثر، وأنت إذا خشيت أن هذا الح هذا الأثر لا يأتي بالثمر. بينما تذكر أن السند فيه ضعف تبين لهم يا أخوانا نحن نروي هذا الأثر ما أن السند الذي جاءنا منه وبه ضعيف لكن نحن ننظر إلى هذا المعنى الجميل هذا معنى جميل وموافق الشرياء ومحرك للنفوس ومثير يعني الناس إلى الخير إلى آخره المحذور الذي قد تخشاه من البيان إنه إذن يزوله إن شاء الله شيخ في من العلماء يعني قال تترك الحديث الضعيفة حتى فضال أعمال من متقدمين طبعا فيه نحن تعددنا ماذا في غير ما كتاب من خذبنا الإمام بخاري ومسلم وابن تاينية وابو بكر ابن العربي كله أولى يقمن. الشاطبي صاحب الاتصال مبله. انتبه غرخ. سبحان الله. سبحان الله. الشاطبي. حتى في ظل عمل كلهم قال هذا الذي يقتضيه الدليل الشغل. نعم السلام وبركاته الله فلوك ضائع نعم أيضا <ضعك> ضائع؟ أقول لك لعكة <لحكت> الشريف طيب <ضعك> سلامتكم وعليكم <تصفيق> السلامة وبركاته صلى <صفيق> الله عليه وسلم تبتسى؟ <تصفيق> <صفيق> في حديث في السنة يقول كل لعب الحرام إلا ثلاث وذكر مدعبة رجل أهل ورميه الخوصة هذا غير صحيح الصحيح قول عليه السلام كل لهو يلهو به ابن آدم باطل مش حرار. كل لهو يلهو به ابن آدم باطل إلا ملاعبته لزوجته ومداعبته لرسه ورميه بقوسه والسباحة هذه الاشياء ليست من الباطل والباطل من الافعال يقابل اللغو من الاقوال فاذا لغى الإنشان هذا اللغو اذا كان فيه نطق بالحرام فهو حرام وان كان ليس فيه نطق بالحرام فهو ضياع جهد وكلام له فائده لذلك يكون لغوا كذلك اللعب ان كان في فائده بدنيه رياضيه ونحو ذلك فليس باطلا وجاء الرسول عليه السلام بهذه النماذج الاربعه كمثال يقاس عليها سواء اما اذا لم يكن هناك الا تضييعا للوقت كالانقباض مثلا على بعض الملاهي كالدامه والشترنج والمرد المنيعنه صراحه ونحو ذلك فوليش يكونوا باطلاً فقط بل وبعضه يكون محرماً كما ذكرنا بهش في لعب الطاولة الذي هو النرد؟ نعم. نار الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما جلس قوم في مجلس لم يذكرون الله ولم يصلون على عليه وسلم إلا قاموا عليهم ترى طيب فمعنى ذلك ألي أي مجلس ما يكون في ذلك الله الرسول صلى يعني باطل أو محرف محرف نعم أي الله. مجلس؟ أي مجلس أي مجلس لم يذكر فيه الله ولم يصلى على رسول الله فاكون طيرة وخسارة عليه يوم الخيار يعني أنا مثلا مع أهل أجل إذا ما ذكرت الله وأنا وقصوه هذه هكذا معناه؟ أول والمقصود المجلس غير معتاد يعني يعني كهذا المجلس كهذا المجلس أو ذاك المجلس يستوي فيه الناس أنا بد أن يذكر فيه الله ويذكر فيه رحمه الله ومش معنى جلسة في البيت مع أهلها؟ لا لا هذه الجلسة طبيعية نعم <تصفيق> كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا عدوى ولا طيرة وقوله فر من مجذوب كفراته الأسل هذا أيضا تعرضنا لبيانه في المجلد الثاني الثاني أو الثالث. الله أعلم الثاني من سلسل تحدي صحيح قوله عليه السلام لا عدوى المعنى بنفسها وذاتها وإذا أنت عرفت هذا المعنى فهينئذ لا يتنافى مع قوله عليه السلام في الحديث الآخر الصحيح فر من المجدوم فرارة من الاسد كما أنه لا يتنافى مع قولي عليه السلام إذا سمعتم بالطاعون وقع في أرض وانتم فيها فلا تخرجوا منها وإذا وقع الطاعون في أرض فلا تدخلوها فهذا كقوله فر من المجنون فرارة من الأسد فيه الاخذ بأسباب الوخاء والإتعاد عن العدوى لكن العدوى لا تعدي بنفسها وإنما بإرادة الله عز وجل ونفيته ويدل على هذا المعنى لهذه هذه الجملة لا عدوى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث بهذا الحديث قال هناك عربي يعيش مع الإبل قال يا رسول الله إنا نرى الإبل السليمة يدخل فيها الجمل الأجرب فيعديها كأنه يقول إن الذي تقول يا رسول الله يخالف الواقع أنت تقول لا عدوى نحن نرى العدوى بعيننا نرى الجمال السليمة الفارغة الجميلة يدخل بينها الجمل أجرب فيعديها مع الزمن تشري العدوى منه لا غيرها قال عليه السلام فمن أعدى الأول من أعدى الأول الله مرحب طبعا جواب المؤمن الله إذن على حد تعبير بعضهم السبب الأول هو الله تبارك وتعالى فإذا دخل الجمل الأجرب بين الجمال السليمة ان شاء ربنا أن ينقل هذه العدوى من الأجرب إلى السليم عدب ولا فلا فإذا العدوى سبب لمرض ما لكن السبب قد لا يؤثر أي قد يتأخر المسبب عن السبب بمشيئة الله عز وجل كما هو مثلا في قصة إبراهيم عليه السلام النار تحرق لكن الله عز وجل أبطل تأثير النار التي أودع فيها ذاك التأثير كرامة لنبيه وقليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام والآن صليف راشدين أنت نتعيق الصلاح. طيب بس سياخذك على السؤال. طبعا الأمر يدل على الوجوب. إلى ما صرفه صاري. إيه. أمور يدل على الوجوب. هل هذه تختلف القاعدة في الآداب أو في العادات أو شيء؟ إذا أمر صلصنا بشيء من الآداب، هل يعتبر برضو واجب؟ هو الأصل هذا إلا لقرين ما نستطيع نحن أن نتوقف في الآداب. يعني ليش الوجوب؟ يعني ما في شيء في الآداب كذا، كله الوجوب. الاصل ذاك ما في ترجيح كل اللي يعني كل امر سواء كان في العباده او كان في الاداء او في الاجتماع او في البيع او ولي. في الدين الا اصل فيه اليوم الا قام الدليل الصارم من زوجه يقول شوف تفضل الله اكبر سبحان الله ولا آه ما عندك نصور؟ سؤالك استخناء طبعاً قال؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحلال وبين والحرام وبين وبينهما أمور مشتبهات نرجو جزاك الله خير تبين لنا التفصيل في موضوع الشبهات وما حكمها بارك الله فيك. الذي أفهمه من قوله عليه السلام وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس هي الأمور التي أضطرب فيها الأدلة الشرائية بالنسبه لبعض ناظرين بين دليل يدل على إيجاب شيء مثلا ودليل آخر يدل على إباحة ذلك الشيء ولا يستطيع ذاك الناظر أو الباحث في تلك الأدلة ظاهرة الاختلاف لا يستطيع أن يرجي بينها الترجيح الذي هو من شأن أهل العلم والبحث والتحقيق فيقف حين ذاك حيران بينما يجب التحريم أو النهي مثلاً وبينما يقتضي الاباحه فإذا ما وصل إلى هذه النقطة من البحث حين ذلك يأتي قوله عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات. فقد استبرأ لديني وعرضه وهذا هو المقصود بالحديث الذي ذكرته آنفا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك مثلا في البحث السابق في الليلة الماضية عند الشيخ ناصر حول وجه المرأة من تبين له سواء بالتحريم أو بالإباهة فعليه اتباع الدليل وعليكم السلام، والله وبركاته أهلا ومن ظل حيرانا لا يستطيع أن ياخذ بما دل عليه أحد الدليلين فحينئذ يعمل بالاحوط كما قلنا يستر وجه زوجته أو ابنته أو أخته مثال آخر مثلا مما يبتلى به كثير من الناس الأحاديث التي تدل على النهي عن الشرب قائما والأحاديث التي تدل على إباحة الشرب قائما فكثير من الناس يشكل عليهم الامر ويضطرون مثلا بعضهم أن يقولوا أن النهي هو للتنزيه وليس للتحريم فيميدون إلى القول بإباحة الشرب قائما فمن درس أدلة الفريقين القائلين بالمنع والنهي للتحريم وأدلة القائلين بإباحة والجواز ولو مع الكراها ولم يترجح عنده أهد الرأيين هنا ذاك ينبغي أن يحطط ولا يشرب قائما أما من ترَج من تر ولا يشرب قائماً، أما من ترجع عندهم أحد المدلولين فهنا ذاك هو عليه تبي الدليل، هكذا تخريج حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات إلى آخر الحديث. هذا ما عندي جواباً على شو؟ ما هو راجع عندكم في عمل من شايل عندي عندني كذا من حديث؟ تحسين اسنادهما وحديثهما. لماذا؟ هنا. في هذا الحافظ نعم. في هذا الحاق. من حديث يقري. يمكن الاعتماد عليه في الزرح والتعبير أم أن أنه لا بد من الرجوع إلى غيره من الكتب وهل من قال فيه الحافظ صدوق له اوهام أو صدوق يهم يعتبر حديثه حسن أم لا هذا معنى قوله لين الحديث أو مدى الليل لين يختلف الأمر بالنسبة ل ترجمة الحافظ الحجر للرواد في كتاب التخريج التخريج بين طلاب العلم المبتدئين وبين الباحثين المحققين. أما طلاب العلم ففي اعتقادي يجب عليهم أن يعتمدوا على توثيق أو تجريح في الحافظ من الحجر. من الرواد في كتابه الملكور لأنه عالم في هذا المجال يندر مثيله أما من كان عالما بطرق الجرح والتعديل ومتمكنا من التوفيق بين أقوال العلماء المتقدمين الأقوال التي تختلف في الراوي الواحد ويستطيع أن يعمل في ذلك علم مصطلح الحديث فهذا في كثير من الأحيان يجد نفسه مضطرا إلى أن يعتمد على حكم حافظ المحير على بعض الرواد في كتاب المذكور التقريب نحن نجد مثلا بسم الله نحن نجد مثلا أنه يقول في بعض الرواد إنه مقبول، وحينما نرجع إلى بعض المصادر وأحيانا يكون هذا البعض غير الأصل الذي يعتمد عليه حافظ ابن حجر نفسه على وهو كتابه تهذيب التهذيب. فنجد هناك توثيقا لبعض الأئمة لم يرد ذكر هذا التوثيق في مرجعه مرجع الحافظ الأصيل ألا وهو التهريب في هذه الحالة لا نعمل بقوله في الراوي المذكور إنه مقبول ولعلكم تعلمون أن قوله مقبول يعني أنه غير مقبول أظن تعرفون هذا هنا هنائذ في هذه الحالة نعتمد ما وقفنا عليه من التوثيق الذي لم يذكره الحافظ نفسه بالتهذيب وبالتالي انتهى حكمه على الراوي بأنه مقبول كذلك نقول في بعض من حكم عليهم بالجهالة وبالعكس أحيانا نجده يوثق بعض الرواد ولكننا حينما نرجع إلى التهذيب نجد أن الذين جرحوه لهم حجة واضحة وأن الجرح في هذه الحالة مقدم على توثيق وتعديل الحافظ الحجر فقلاصة قول أن أحكام الحافظ الحجر في هذا الكتاب من حيث مصطلح الحديث هو تماما كالأحكام الشرعية التي تصدر من الأئمة فهي بالنسبة لغير أهل العلم ينبغي على طلاب العلم أن يتبعوا ذلك حتى يتبين لهم مخالفة ذلك للدليل أما من كان في مرتبة الباحثين والمشاهدين فعليه أن يشتهد هو بنفسه وأن لا يقلد غيره ممن هو مثله أو أعلى قدما في العلم منه كذلك في علم الجرع والتعديل سواء كان البحث حول التقريب أو كان حول الكاشف للحافظ الذهبي أو ضعفاء والمتروكين له وهكذا. المهم أن هذه الكتب تفتح طريق البحث والتحقيق بالنسبة للطلاب العلم وعليهم أن يعتمدوا في ذلك حتى يساعدو أن يبحثوا بحثه وأن يحققوا تحقيقه. أما ما قال فيه الحارث حجر من الرواة صدوق يهمه. أو صدوق له أوهام فهذا حديث مرشح بين أن يكون حسنا لذاته أو أن يكون مرشحا ليكون حسنا لغيره إذا ما وجد لهذا الله متابع أو شاهد بقي شيء في السؤال لا لين الحديث يعني ضعيف الحديث لكن كلمة لين ألطف من كلمة ضعيفة لكن في النتيجة الحديث الذي فيه هذا اللين الضعيف يكون حديثه ليس في مرتبة الحسن وإنما هو في مرتبة الحديث الضعيف الذي لا يحتج به إلا إن جاء له شاهد من مثله فيرتقي حين ذاك حديثه إلى مرتبة الحسن لغيره نعم قال <تصفيق> له الحديث وهذا بشروط فقال له من هذا الجواب يصفب عليا هذا امر صواب كيف يطلب الحديث ما ادري ولا اهل العمر رحمهم الله <تصفيق> ما سكت عليه المنذري كيف قال اهل العلم ما سكت عليه المنذري وكذلك ابي داوود والحافظ اطول ما سكت ايش عليه الا الحافظ المنذري والحافظ من حجب وكذلك أبي داود هل يؤمن على صحة الحديثة وحسنه أما شكوة أبي داود في الواقع لا قيمة له لأن البحث والتتبع في كتابه يبين بوضوح أن هناك عشرات إن لم نقل مئات الأحاديث سكت عليها وهي ضعيفة ومن ترائف ما وقفت عليه من الأطوال أن الإمام النووي يقول أحيانا في بعض الأحاديث ضعيفة والتي سكت عليها أبو داوود رحمه الله في سننه قال النووي إنما سكت أبو داوود عنه لظهور ضعفه سكت عنه لظهور ضعفه هذا معناه أن هناك أحاديث ضعيفة سكت عنها أبو داوود وهي ظاهرة الضعف قضلاً عن أحاديث أخرى قد لا ينكشف ضعفها إلا مع الباحثين الناقدين. كذلك يقال فيما سكت عنه الإمام المنذري لكن الحقيقة أن الإمام المنذري سكوته عما كان ضعيفا في سنب داود قليل لأنه واسع الخطوة في نقد كثير من الأحاديف التي سكت عنها أبو داود أي يبين أن فيه فلان لا يحتج به أنا أذكر مثلا على سبيل المثال أن أبا داود رحمه الله يسكت عن كثير من الأحاديث التي يرويها محمد بن إسحاق معنعنا ومعلوم أن الحديث الذي عنعنه ابن إسحاق فهو ضعيف ولا يحتج به أما سكوت الحافظ حجر وفي وخاصة في كتابه الفتى التنباري هو في الغالب مقبول وهو حسن لكنني وجدته أحيانا يسكت عما فيه ضعيف ضعفه هو في التقريب أيمكن أن يقال والحالة هذه أنه إنما سكت عنه مع وجود مثل هذا الراوي الضعيف عنده لأنه وجد له شاهدا وإن كان أو متابعا وإن كان لم يذكره أثناء إيراده لهذا الحديث وسكوت يعني. مع ذلك فمع البحث الشديد وجدنا أهالية سكت عنها وفيها ضعف ولم يجد لها ما يشهد لها أول قول أما سكوت الحافظ من الحجر وخاصة في كتابه الفتى الفتح الباري هو في الغالب مقبول وهو حسن لكنني وجدته أحيانا يشكت عما فيه ضعيف ضعفه هو في التقريب أيمكن أي أن يقال والحالة هذه أنه إنما سكت عنه مع وجود مثل هذا الراوي الضعيف عنده لأنه وجد له شاهدا وإن كان أو متابعا إن كان لم يذكره أثناء ايراده لهذا الحديث وسقوط عنه مع ذلك فما بالبحث الشديد وجدنا أحاديث سكت عنها وفيها ضعف ولم نجد لها ما يشهد لها أو يقويها. هل يراد به على شرط الشيخين رجاله مثل رجال الشيخين أو يعني يساوين تماما أو مثله لا, لا هذا ولا المقصود أن رجال ذاك الحديث الذي صححه الحاكم في كتابه على شرط الشيخين أن كل رجل في إسناء ذلك الحديث قد روى له الشيخان في صحيحهما وليس يعني أن هؤلاء الرواة في الثقة والعدالة كرواد الصحيحين لا وإنما هم بعيانهم وأشخاصهم وأسمائهم روى عنهم البخاري ومسلم في صحيحيهما إلا أن هنا ملاحظة هامة ينبغي للطلاب العلم أن لها جيدا وهي نأخذ على المبتدئين في طلب هذا العلم المبارك أن طبقة الحاكم والزمن الذي كان فيه دون طبقة الإمام البخاري ومسلم بنحو قرن من الزمان بحيث أنه يوجد بينه في الاسانيد التي يذكرها لاحاديثه في المستدرك وبين الشيخ الإمام المخاري أو مسلم في مثل ذاك السند يوجد بين الحاكم وبين ذلك الشيخ وصفتان فأكثر ما يقول الحاكم في مثل هذا الحديث صحيح على شرط مسلم فهو لا يعني كل الرجال حتى شيخه وشيخ الذي هو شيخ الشيخي وإنما يعني شيخ الامام البخاري أو مسلم دون من دونه وإذ الأمر كذلك فلا بد من التأكد والتثبت من ثقة من روى الحديث عن شيخ الشيخين ومن روى هذا الحديث عن ذاك الشيخ ليكون الإسناد حين ذاك صحيحا ومع ذلك فلا يكون صحيحا هذا شرط الشيخين هكذا إطلاقا لأن من دون الشيخ الشيخين في ذاك السند ليس على شرط البخاري ومسلم. هذه واحدة وأخرى كثير ما يقول الحاكم صحيح على شرط الشيخين وهو لا يعني كل فرد من أفراد ذلك الإسناد مع التفصيل السابق أن كل منهم على شرط الشيخين وإنما بعضهم على شرط البخاري وبعضهم على شرط المسلم فهو هذه المجموعه يطلق عليها قوله على شرط الشيخين وهذا بلا شك كما لا يخفى فيه تسامح في التعبير وفيه ايهام ان كل راوي من اولئك الرواة هو من على شرط الشيخين فهذا ولكنبغي ملاحظته حينما نريد أن نصحح حديثا أحاول الحاكم على شرط الشيخين هذا بالنسبة للشيخ مثل السنب والمثل اشترط أن يكون نفس المثل؟ نفس مثل ماذا؟ نفس مثل البخاري أو لا، المتنة. لا، ما يشترك إذا كان أمر كذلك هو يستدرك الأهلية التي لم يخرجها الشيخان في صحيحيهما يستدرك المتون التي لم يرويها البخاري ومسلم في صحيحهما. فرواه الحاكم بأسانيد صحيحة على حسب التفصيل الذي ذكرناه آنفا. ماذا ما ذكر هذا في مقدماتي وآلقاه؟ هذا ليس لكتابي مقدمة وهذه مع الأسف عادة غالبة على المؤلفين القدامى ولذلك تختلف الآراء في كثير من أحيان لبيان وجهة نظر الصلاح لإمام هؤلاء المؤلفين يعني مثلا تعرفون قليل من الماء إذا ممكن تعرفون اختلاف العلماء اختلافا كثيرا في تفسير قول الإمام الترمذي في شننه حينما يجمع بين قوله حسن وصحيح في الحديث فأي إلى الآن أنا ليس عندي رأي ماذا يعلم إمام شرمي في قوله في حديث ما حديث حسن صحيح وهناك أقوال كثيرة نعم في كتاب العلل الصغير والكبير الصغير الذي أنحقه بالسنن في آخره شره بعض الإصلاحات له وهي مفيدة كلمة كقولي مثلا في حديث ما هذا حديث حسن فقد بين في بعيلا أن معنى قولي حديث حسن يساوي هذا مفاد كلامي لكن ليس في هذا التصريح أن قوله في حديث ما حديث حسن يعني اسنده ضعيف يا قول الحافظ الراوي من الرواة عنده مقبول يعني حديثه غير مقبول إلا عند المتابعة فإذا توب توبياه فحديثه مقبول كذلك الترمذي حين يقول في حديث حديث حسن يعني حسن بمجموع طرقه وإلا فالطريق الذي هو ساقه به هو يسندوا أو هذا الطريق ضعيف فهذا جيد وإلا كان العلماء يحتارون أيضا في قوله حديث حسن لا شيء ما وأحيانا يقول في حديث حسن غريب فيختلط الأمر على بعض الناس بين التعبيرين حسن تعبير وحسن غريب تعبير فهذا التعبير الأول كما قلنا آنفا حديث حسن يعني اسناده ضعيف لكن المثل حسن بسبب ما له من طرق أو جواهد أما إذا قال حديث حسن غريب فيعني أن اسناده حسن لأنه حين ذاك لا يمكن أن تجتمع الغرابة مع الطرق الأخرى لأنه غريب معناها أنه ليس له إلا هذا الطريق فكيف يكون حين ذاك حسنا أي حسناً لذاته هذا التعبيران للإمام الترمذي رحمه الله يكاد هو تفرد في هذا الصلاح في كتابه وإن كان كلمة غريب معروفة في المصطلح العام أنهم دعمون به التفرد وأن الحديث الذي تفرد به راو أو قال في هذا الإسناد المحدث إنه إشناد غريب يعني أن الراوي تفرد به ولا يعني مطلقا أن الإشناد ضعيف وإنما يعني التفرد فحينئذ ينبغي النظر في الرواة كلهم وخاصة في الذي تفرد به فإن كان ثقة فيكون صحيحا غريبا وإن كان ضعيفا ik ga je zeggen, ik ga ما ما توجهت نعم ما توجهت <تصفيق> ما شيخ تفضل اقعد في المستشفى نعم <تصفيق> السلام وبركاته وعليكم السلام الله بركاته بسم الله عفوا دكتور والله جميع لكن <تصفيق> أصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا لا يظهر فيه أنه هذا الفعل من العبادات التي لا يمكن للناس أن يعرفوها إلا بطريق الوحي وإنما فعل فعلا هو من عادة الناس فمثلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم له شعر طويل يبلغ شحمتي الاذنين فإن طال فإلى رؤوس المنكبين فهذه العادة لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يشرع لامته بل هي عادة كانت من قبله ولا تزال حتى اليوم في كثير من البوادي العربية نجد كثير من الشباب يربون شعورهم وبعضهم يحولها إلى غدائر وظفائر فهذا ثبت عن الرسول عليه السلام وواضح أنه من العادات بل ثبت أنه عليه السلام لما دخل مكة فاتحاً دخلها وله اربع غدائر أي الظفائر وليس هناك عارم يقول بأنه من العبادة أن يطيل الإنسان شعره إلى شحمة الأذين أو إلى رؤوس المنكبين أو أن يحول ذلك إلى غدائر والظفائر وما ذلك إلا لأنهم رأوا ذلك من العادات وليس من العبادات لا شيء ما وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالنسبه للشعر احلق كله أو ترك كله وفي هذا النهي عن القزع الذي جاء التصويه بالنهي عنه في الصحيح فقوله احلق كله هذا معناه أنه لا شيء في حلقه كله وتركه كله أنه لا شيء أيضا في ذلك الأمر سواء هذا من أمور العادات كيف فهمنا هذا؟ فهمنا من مجموع ما ذكر آنفا من فعله عليه السلام عليكم السلام من فعل عليه السلام ما كان يفعله من قبل قومه ومن تاخيره بين الحلق وبين الإبقاء عليهم كذلك مثلا كان له نعلان لهما قبالان كما في صحيح البخاري ومسلم فلا يقول أحد أنه إذا لبس نعلين لهما قبال واحد أنه خالف السنة ذلك لأن من أمور من أمور العادة اللباس كذلك يدخل في هذا الباب لأنه من الأمور العادية كما قال عليه السلام كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوز ما جاوزك سرف والمقيلة لكن جاء حديث يتعلق في اللباس ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام خير لباسكم البياض فألبسو أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم فقوله خير لباسكم البياض أخرج اللباس البياض من الأمور العادية وأدخلها في التعبودية، فصار من العبادة أن يبيض إذا صح تعبير المسلم لباسه لقول عليه السلام خير لباس يكون بياض. بمثل هذه القرائن يستطيع المسلم أن يميز بين سنة العادة وبين سنة العبادة. فالعبادة في عليها دليل لأنكم تعلمون. كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأصل في العادات الإباحة إلا لنص والأصل في العبادات المنع إلا لنص بمثل هذه القواعد يتمكن طالب العلم أن يميز بين سنة العادة وبين سنة العبادة غيره شرط المسلم داخل شرط البخاري؟ شرط المسلم داخل في شرط البخاري؟ لا لكل من الإمامين شرطهما قد يلتقيان تارة ويفترقان تارة أخرى اشتريهوا؟ شرط الله تبا الله تبا الله تبا أنا على الفرس أنه يقترح يعني من فضيرتكم جزاكم الله خيرا يعارض الكلمة الطيبه اللطيفة التي ذكرتها هامس السيارة. في السيارة فيما يتعلق في وجود الخلافات بين طلبه العلم وتأصب كل واحد من هؤلاء <تصفيق> يمذهب احد المتأخرين مما أدى البعض القول أن هناك مذهب خامس يسمى الألبانية وناس المتنطبون يسمون بالألبانيين أصعب شيء علي هو تكرار الكلام وما دام أنك قد حصرتني في السيارة وسجلت كلامي في مسجلتك فعليك أن ان تنشره بين الناس وما وماذا يفيد هنا مثلا في خمسين شخص 100 شخص نعم بارك هنا كلنا مسجلات جايين من الخير الله فيكم نحن عائشون في الخير كل الذي نتكلم فيه هو في الشرع ان شاء الله لكن ما دام انه سجل هناك. يعني كثير من الحقيقة أنا أرسلت ابني ليتفقد أهلي لننطلق لأننا أيضا لا يخفاكم مننا تكاليف أخرى لذلك اختصر الأجوبة ولا استعداد عندي لألقي محاضرة فما بالنسبة لسالات الحجم قد يلتقيان كما قلنا وقد يختلفان. من أبرز المسائل التي يختلف أحدهما عن الآخر إنما هو أن الإمام البخاري يشترط في رواية الراوي عن شيخه أن يكون قد ثبت تلاقيه معه أما الإمام مسلم فيكتفي في رواية الراوي عن شيخه أن يكون معاصرا له أن تكون المعاصرة ثبتت بينهما ولا يشترطه ما شترطه الإمام البخاري من ثبوت التلاقي ولكن الإمام مسلما يشترط مع ذلك ها أن هذا الراوي الذي روى عن شيخه ويكتفي بالمعاصرة أن لا يكون معروفا بالتدليس لأنه إذا روى المدلس عن عرف أنه عاصره لا يحتج بحديثه في ذاك إلا إذا صرها بالسماع أو بالتحديث هذا مثال من أوضح الأمشري فيما اختلف فيه الشيخان ولا شك أن شرط البخار المعاصر هو أدقه وأصح للحديث من شرط الإمام مسلم، ولكن من جهة أخرى هذا الشرط الذي اشترطه الإمام البخاري من الصعب تحقيقه في كل حديث صحيح، ولذلك كان رأي جماهير علماء الحديث من الذين جاءوا من بعده هو الاعتماد على شرط الإمام مسلم، فإن وجد شرط الإمام البخاري. فهو نور على نور وإن لم يوجد فهو نور وينبغي أن نستنير بكل نور هناك اختلاف مثلا ايضا معروف عند الحديث في الرواة فقد يكون راو عند البخاري ثقة وليس كذلك عند الإمام مسلم فيحتج البخاري بحديثه دون مسلم وقد يكون العكس يوفقه الإمام مسلم دون البخاري وهناك أمثلة كثيرة من مثل مثلاً أبو بكر بن أبي عياش هذا يحتج به الإمام البخاري دون مسلم وعلى العكس من ذلك حماد بن سلمة وليس حماد بن زيد الأجلي فحماد بن زيد الأجلي اتفق الشيخان استجاج به لكن حماد بن سلمة تفرد الامام مسلم بالاحتجاج به دون البخاري فاذا جاء حديث في باسناد الرجال كلهم على شرط الشيخين الا حماد بن سلمة فهنا لا يقال هذا الحديث على شرط الشيخين وانما يقال على شرط مسلم وحده واذا جاء حديث اخر فيه أبو بكر بن أبي عياش رجاله كله في رجال الشيخين دونه فلا يصح أن يقال إنه صحيح على شرط الشيخين وإنما هو صحيح على شرط البخاري فقط وهكذا فهناك بعض الشروط يختلفون فيها وأخرى يتفقون عليها. بالنسبة لصلاة الجمعة. صلاة. تجلي يوم الجمعة تقرأ فيها سورة السجدة ويسجد بها ذكر بالحجر والشوكاني. أن السجود بالسجدة في, في فجر يوم الجمعة لم يثبت عنده بحديث ذكر بالحجر لذلك السجود إنما قراءة السجدة فهل كيف هذا الكلام يقول هناك حديثان ما لم يثبت من هذا ما ذكره في كتاب سجود القرآن لا أبدا بالحجة ولقن عنه شو كيف لم يسجد الرسول عليه السلام في في صبح الجمعة في, في فجر يوم الجمعة لم يثبت عنده هذا ثابت في الصحيح كيف هذا إذ الحديث في الدعوة. إنه كان الرسول عليه السلام يقرأ سورة السجدة يوم الجمعة ويصيده فيها. في صلاة من أقدم المصادر أن ترجع إلى صبح الصلاة، فيها ذكر ما كان الرسول عليه السلام يقرأ في صبح الجمعة. ما حكم استعمال المسرحيات والنشيد في الدعوة؟ قلت تكلمنا عن هذا كثيراً وقلنا أن الإسلام أغنية من كل ذلك. نعم no. المراه تقطع الصلاه نعم no. المراه تقطع الصلاه تقطع الصلاه المراه تقطع الصلاة. ما باله فما قال انه هو الرازق يعني قال الامام احمد في روايه في روايه عندي يقول في الحديث اللي شيء في الزياده هذه زياده المراه مع حديث الكلب والحمار لا الحديث في صحيح مسلم لا غبار عليه فهو صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال من حديث أبي ذر إذا صلى أحدكم وليس بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المراه والحمار والكلب الأسود قالوا ما بال الكلب الأسود قال إنه شيطان هذا حديث صحيح ولا غبار عليه وان ثبت عن امام احمد انه توقف في ذكر المراه فذلك لشبهه تعرضت له كمثل قول السيده عائشه رضي الله عنها قالت اه بالحمير او عدلتمون بالحمير وكلمه السيده عائشه لا تنقض حديث زوجها ونبيها صلى الله عليه وسلم أيوه.عدم نفي الشيء سكوت البخاري يعني عرض الحج يعد توثيق له.كيف سكوت البخاري عرض الحج يعد توثيق له؟لا يعد سكوت البخاري التاريخ الكبير وفي الصغير وفي الأوسط لا يعتبر تعديلا تعديلاً كذلك سكوت ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل لا يؤخذ منه توثيق وإنما يتوقف فيه. يراجع في صدد ذلك الكتب الأخرى فما جاء تصفيهم بالتوثيق والثق وإلا توقف نعم هل يجب أنك قاعدة تشهر على وحدة أن زيادة الثقة مقبولة هل نأخذها مطلقة أو فيها بأسفل لا لا يجوز أن نأخذ قاعدة زيادة الثقة مقبولة على إطاقها وانما هي مقيده بان يكون الثقه الزائد على غيره ان يكون على الاقل مثله او اوثق منه اما اذا كان دونه في الثقه والضبط فيكون زيادته شاذا لا تقبل وهذا هو الحديث الشاذ كما جاء عن امام الشافعي رحمه الله أنه قال ليس الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروي الثقة الآخر وإنما أن يروي الثقة ما يخالف فيه من هو أوثق منه أو أكثر عددا منه أو كما قال رحمه الله أجياد الثقة مقبولة ليست على إطلاقها كما يتواهم كثيرون ممن سلف وخلف وإنما هي بهذا القيد إذا كان هناك ثقتان متساويان في الضبط والحفظ فزاد أحدهم على الآخر قبلت زيادته أما إذا كان الذي جاء بزيادة حفظه وضبطه دون الذي لم يأتي بها فتكون زيادته مردودة بشذوذ ولذلك قالوا في تعريف الحديث الصحيح كما تعلمون ولم يشذ ولم يعل. نعم حديث حديث من؟ الجهر الجسم الله، هل يعمل لا، لا يعمل الجهر وما هو ليس صريحاً من الجهر وماذا نفعل له؟ نعم، ليستمروا في طلب العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم صحيحه بعض العلماء لو أصبحت اكثر مما اصبح لاجملتهما واحسنتهما في ركعتين الفجر معنى هذا الحديث وصحته لا تساعدني ذاكرتي على, على, على, على الاجابه على عن هذا السؤال هل عندك شيء زياده في الحديث مناسبه لعلي اتذكر في قضية ان أين لا أين لأنك صححت هذا الحديث. لو أصبحت وأكثر مما أصبحت، لأجملتهم أو أحسنتهم. مستاذ. هذا في سنة في ركعتين. نعم. هذا مستاذ. لا لا لا لا. خلينا نك. خذنا نحكي. كرسي هنا عند كرسي. المشوار معنا والله راح عليهم محمد المجازين السب الله زينب مسجلة الله يرضى عليه. أعيد عليه. الحديث في سنة الفجر نعم نعم وأنا صححته تقوله في ما, طيب. ما هو السؤال هو ما معنى هذا الحديث يعني. أنا علي تفسير في معنى الحديث تفضل أنا قول عندي الصلاة لو أكثر مما أصبحت أكثر من ما أصبحت لعلها عندما تفوته صلاة الصبح ويصليها قال كما جاء في حديث النوم عن صلاة الصبح أوه. لو أصبحت لأنه كل يوم يصبح النبي على صلاة الصلاة الصبح أوه. فليست مرة في العمر أو مرة في السنة من الحديث أجراء فالله أعلم أنني فهمت من الحديث أنه أصبحت أكثر من ما أصبحت لو فاتت من صلاة الفجر عنها لأحسنت وأجملت ركعتين الفجر شو معنا الإحسان والإجمال فينا ذلك؟ وجاء ذكر الحديث المناسبة إنه عائشة تقول إنه لا يكاد لا يكادوا يقرأ الفاتحة الكتاب. نعم. وجاء ذكر هذا الحديث. أنا الحقيقة لاهم. <تصفيق> الآن يعني معنى أنا يعني حققته أو درسه أو قرأته من كلام آل العلم. لكن الذي يبدو لي أن المعنى بعيد عن ما ذكرته. أنا أفهم. وانا لا انسى اصلي وان العرقد الساس أي إني ما فأنا أفهم فانا افهم لو اصبحت يعني لو بكرت في الاستيقاظ لاحنت اجملت يعني اطلت القراءة هذا الذي افهمه وعلى كل حال منكم نستمد يا <تصفيق> شيخ <تصفيق> حديث أرجو أن تكونوا بعيدين عن الخور وأن تأتي الأشئلة بالراحة لا بالمزاحمة فضر حديث من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبي فعيخ غيرا فعيخ لا جزاك الله خير يا شيخ شهر قول الأصوليين عدم النقل لا يفيد العدم شرح هذه القاعدة الأصولية جزاك الله خير ليش هكذا يقول الأصوليون الأصوليون يقولون كلمة حق عدم العلم بالشيء لا يستجم العلم بعدمه تتمة الكلام في الشريط التالي ماما عدم نقل الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ظهور ذلك الشيء يستجم أنه لم يقع لأنه لو كان قد وقع لنقن ولا يمكن أن لا يقل إلينا هديه عليه السلام وسنته إلا بتمامها وحذافيرها وفي الواقع إن هذا السؤال يحفزني ويدفعني إلى أن أذكر اخواننا طلاب العلم إلى قاعدة هامة جدا لها صلة وثقى بالحديث الصحيح والذي ورد بألفاظ عديدة كلها تلتقي حول اللفظ المشهور